كانت أيام عزيز المستمع ربطت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب علاقات وثيقة بالإعلام وكان حريصا على التواصل مع العديد من نجوم الإذاعة المصرية وعلى رأسهم الإعلامي القدير عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق الذي يتحدث عن آخر لقاء جمعه مع موسى قار الأجيال محمد عبد الوهاب فيقول ذكرت معك كتير جدا جدا جدا أذكر إن آخر مرة كنا بنتكلم مع بعض نجينا في آخر خمس سنين صفية وكنا بنتكلم تقريبا كل يوم ففي رمضان زي اليومين دول كده كنت عامل برنامج اسمه آخر كلام فكان اعمل لي موسيقى التتر بتاعه عمار الشريعي زي ما بقالنا 25 سنة كنا بنعمل التتر سواء انا بكتب الكلام وهو بيلحنه ففوجئت بالموسيقى الرابط بيقول لي انت ليه أمر ما أمرك ما طلبت مني ان انا اعمل لك تتر بتاع برنامج رمضان زي آخر كلام ده اللي بيتزعر بالوقتي ده وناجح وعجبني قلتله له يا حضرتك ممكن تعمل لي تتر بتاع برنامج الصوات انا عارفك إن يعني اكبر من ان انت تعمل تتر يعني في برنامج خمس دقائق اللي التعليق انك تطلب وتسيب الاجابه ليا انا انا اللي حدد اقول ياس اقول نو دي حاجه بتاعتي قلت له خلاص يا استاذ ابو لهاب ان شاء الله السنه الجايه حضرتك تعمل لي التتر بتاع برنامج رمضان وديني من دلوقتي بتفق معاك عليها للأسف الشديد أنه هو رحل بقى السنة اللي لبعدها لما عملش اللحل يعتبر آخر كلام ديه بالضبط جواه أنا كنت سجلت معاه حلقة في البرنامج ده هي تعتبر دي آخر كلام قاله موسيقار الأجيال محمد عبد عبداللهام لأي جهاز إعلامي سواء إذاعة أو تلفزيوني عمر بطيشة آخر كلام إعداد وتقديم عمر بطيشة الموسيقار محمد عبد الوهاب، أهلاً فندم كل سنة وحضرتك طيب أهلاً يا فندم كلية وانت طيب مطلوب من حضرتك تراجع معنا المقولات اللي هقولها لحضرتك دي وتقول لنا الكلمة الأخيرة أو آخر كلام في كل واحدة منها موافق؟ موافق عصر الأغنية الطويلة انتهى هل ده آخر كلام؟ لا ده أول الكلام مال الاخر كلام ايه عصر الاغنية الطويلة ابتدى ابتدى بمفاجأة فان ايه ابتدى لانه تبين على انه الاغاني القصيرة لا حياة لها حياتها قصيرة ولذلك تجد مثلا في في العام الواحد بيطلع 300-400 اغنية هل بقيت أغنية الناس الآن في شوق إلى أنها بتسمع أغاني طويلة يعني في الإذاعة عندكم الـ الـ الأوقات اللي فاتت دي كلها كانت كلها عايشة على أم كلثوم بأغانيها الطويلة الحب الأول هو الحب الأخير هو كل حب له جماله وله وقته وله تأثيره فما اقدرش اقول لك على انه حب الاول لكن الحب الحقيقي الحب الجارح م. اذا كنا نقدر نسميه كده الحب اللي يخش في نخ اللي حرق اللي يخش في نخشيش الانسان ده اه فده مش ممكن الواحد يقدر يستغنى عنه وده ضروري ولكن بيجي على فترات ثلاثة لا يمكن تعلمها الكرم والشعر والصوت الحسن لا صحيح حتى باستخدام التكنولوجيا الصوتية الحديثة والأسليم الهندسة الصوتية والتركات والحاجات دي لا تعمل عاطفه التكنولوجيات والحاجات اللي زي دي لا تعمل قلب ولا تعمل إحساس فدي حاجات خاصة باحساس الإنسان وبتفكيره وب يعني التفكير اللي هو بيدير هذا الصوت في إدارة هذه الإدارة نابعة من العقل ومن الاحساس فالمكان مفهوجة هناك خيط رفيع بين المجاملة والنفاق فعلا هناك خيط رفيع ولكن انا من أنصار المجاملة ولكن النفاق هو المضر والمجاملة هي اللي تساعد إنسان أو يعني تجعله سعيدا عشان كده قالوا أن عبد عبدالوهاب لو لم يكن موسيقارا لكان دبلوماسيا لو <تصفيق> كان